السلام على مستقبل الذين مستقبل لا مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل الكرام مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل ربنا مستقبل مع مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل او احنا انتهينا من المتغير اعتقد المتغير بالطائرات المتغير بمخالته من الطاهرات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته, عليكم السلام وبركاته. الى اين الى اين انتهينا ما أحد يعلم. أنا متغير بما خالطه من طائرات ممتازه طيب أقول عليكم السلام والبركات. أقول الآن نعم. دخلت امرأة لتغتسل من من يعني طهرت امرأة من الحيض. فدخلت دخلت تغتسل فوضعت المسك على الماء واغتسلت به ثم قامت اذان المؤذن وارادت الصلاه فصلت فما حكم صلاتها فح... فما حكم صلاتها صلاتها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيد صلاةها باطلة لماذا صلاتها باطلة ممتازة ولا إذا قالت صلاة الله لماذا صلاةها باطلة أنا أريد الزوم الآن نعم أيها أسئلة لكم مع الدرس إن شاء الله الماء غير طهور ريام كيف الماء غير طهور كيف الماء غير طهور ممتاز ولا أن الماء اللي تهرت به ماء طاهر في نفسي غير مطهر لغير ممتاز كلام جيد جدا من وين أتيتم بذلك؟ سريعهم. من منون أزيتهم بذلك لأن الماء تغير أحد صفاته ممتازين ممتازين ممتازين طالب الحمد لله عليكم سلام كات الحمد لله مذاكرين الحمد لله نعم الماء يغير يغير اما يغير اللون او الطعم او الرائحه إحنا قلنا اذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثه بما بما بما خلطه من الطاهر فقد تحول من طهور الى طاهر والفرق بينهما أن الطهور طاهر في نفسه مطاهر بالغير والطاهر هو ما كان طاهرا في نفسه لكنه لا يقوى على تطهير غيره ممتازة هذا النوع الثاني من أنواع عليكم السلام وبركاته السلام هذا النوع الثاني الثالث من أنواع المياه قال المصنف رحمه الله تعالى نعم قال مصنف رحمه الله تعالى وماء نجس قال وماء نجس وهنا الماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين في التغير هذا القسم الرابع من أقسام المياه هذا القسم الرابع من أقسام المياه يعني هذا القسم يعني هذا القسم من الهمام المكان لأن الكلام فيه شديد القسم الرائع من أقسام المياه قسم قسم يفرق فيه بين القليل وبين الكثير قسم يفرق فيه بين القليل وبين الكثير ما معنى ذلك معناه هو أن نقول أن الشفائية يرون أن وقوع النجاسة في الماء تؤثر فيه ولكن على حالين الحال الأولى أن يكون الماء قليلا والقلة والكثرة عندهم لها ضابط أو معيار. معيار القلة ومعيار الكسرة هو القلة. معيار القل معيار معيار الكسرة والقلة كما قلنا هو معيار كلاسيم. اللي هي تعتبر خمس قرب. هم يفرقون في وقوع نجاحة في الماء الكثير والماء القليل نعم القول قربتان ونصف قربتان ونصف من قلال هاجر أصل التفريق بين القليل والكثير في المذهب حتى لا تخلص في الخلاف فيتعبكم أصل القليل والكثير حديث كثيرة جاءت منها أصل حديث أصل حديث هذا الباب إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبز. إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبز. هذا الحديث فيه منطوق في مفهوم. أما المنطوق هو قول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين. إذا بلغ الماء كلتين. فما جعل المعيار أن يصل إلى الكلتين؟ إذا بلغ الماء كلتين قال لم يحمل الخبز. هذا منطوق. طب المفوم، المفوم إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل خبز، إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبز، إذا المفهوم المختلف، إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبز. إذا عندنا معيار الكسرة والقلة عند الشفية هو معيار القلة، إذا بلغ الماء قلتين ووقعت فيه نداسة قطعت نقطة خم. عند الأعمى الأربعة نقطة خمر وقعت في ماء قد بلغ القلتين نقول هذا الماء لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصفه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصفه سعوبين فقه هذه مسألة لكن إذا وقعت قطعة خمر في قطعة خمر في ماء أقل من القلتين قال العلماء قال العلماء في هذا الباب إذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ قلتين وقع في قطرة خبر نجسته غيرت أو لم تغير هذا تفصيل المسألة هذا تفصيل المسألة عند الشافعية وهي الفرق بين القلة والكثر والمعنى إذا وقعت نارياسا في القليل من الماء غيرته أو لم تغيره فحكم حكم النجاسه لا لا يكون طاهرا في نفسي ولا مطهرا غيره لا يستطيع الوضوء به لا يستعرف الجنابه به يعني لو قامت هند جنبا وأرادت الاغتسال فعندها ماء وهذا الماء لم يبلغ قلتين وقعت فيه يعني قطرة كحل قطرة قام فارتشلت به وقامت لتصلي قلنا صلاتك باطله قالت لي قلنا الماء الذي فيه ماء نجس فعاودي فتطهري بماء بماء طهور طاهر بنفسه مطهر لا غير قال كيف نجس وانا كيف كان نجسا وانا لم ألحظ تغيرا في طعم او لون او رائحه وانا لم ألحظ طعما تغيرا في, في طعم او لون او رائحه قال لها أزقيه وقعت قطعة خمر قطرة خمر في الماء فنجسته قالت التنجيس على التغيير تغيير اللون أو الطعم أو أو الرائحة وهذا الماء على على لم يكن فيه ثمة ثمة تغيير قالوا نعم وإن لم يتغير أحد أوصافه لضعف القطرة لضعف القطرة فإننا نقول بحكم النراس يعني نحكم على الماء بالنراس لماذا حكمت على الماء بالنراس؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتيني لم يحمل خبث الماء يدفعه مفهوم مخالفة إذا إذا إذا بلغ الماء قلتين حمل الخبث إذا بلغ الماء قلتيني حمل حمل الخبث. فهمتم؟ قالوا الأدلة على التفيق بين القليل والكثير من أصول الشرع كثير، منها أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم في التعليل لما لما الأمر بغسل يد قبل وضعه في الإناء قال إنه لا يدري أين باتت إنه لا يدري أين أين وهذا معناه أنه كما قال ممشفي كانوا يستطيبون بالحجارة، يعني كان أغلب أغلب الاستطاب عندهم كانوا يستطيبون بالحجارة. أنا أنا أريد الآن السلام. أنا, أنا, أنا أريد الآن السلام أهل فيس وأيضاً يا رب زدنا علما اللهم امين اللهم امين اللهم يا علما اللهم امين اللهم امين اللهم فكانوا يستطيبون بالحجاره والحجاره كما تعلمون أو كالمناديل المحارم لو استخدمها الإنسان يجوز افتداء لكنها تزيل العين وتبقي الأثر لكنها تزيل العين وتبقي الأثر لعله نام فذهبت يده إلى محل هذا المحل فعلقت بها النجاس وهي النجاس جدا ليست تمرية بالعين لكن لو وضع يده في الإناء هنا قول الإنسان فإنها لدي العينة باتت معناه أن, أن الإناء سيتأثر بوضع اليد الإناء سيتأثر بوضع بوضعية واليد من جس عليه نلاس غير رمرية بالعين وهذه الرسيلة قد لا تغير في طعم أو لون أو أو راح لأن الاتفاق والاجماع أن الماء القليل أو الكثير إن تغيرت أحد أو صافي الثلاثة فهو صار من حكم لحكم انتقل من حكم للحكم إذا كان المتأثر به نادي سن يبقى, يبقى انتقل من الطهار من الطهور الى المجلس فاذا قام من نومه واستيقظ من نومه لا يضع يده في الاناء فينجس الاناء خشيه ذلك يعني احتماليه وجود نجاسه على هذه وارده فحسم الماده قال يغسلها ثلاثا في الخارج وبعدين يستخدم الماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها يغسلهما ثلاثا يحتاج احتج بعلماء على التفريق بين القليل وبين وبين الكثير أريد وجه الدلالة من الحديث الزوم الأول أريد وجه الدلالة من الحديث سؤال مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه شوفوا المكسر اطلقوا الإجابات والفيس أيضا يشاركوه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسله ما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت قلنا فانه لا يدري أين باتت لأنه ممكن يكون يده طاشت فذهبت إلى مكان النجسات فتعلق بها نجاسه إن كانت سيرة جدا لكن لأن النجس. لو وضع يده في الإناء نجسه نجهسه طيب أنا أريد واجد الدلالة من الحديث في التفريق بين القليل والكثير لأن هذا الحديث من ال ال ال الم ال الفارقة بين أن حكم الكثير غير حكم القليل أولا حكم القليل والكثير إذا ات اتفق العلماء قاطبة إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينتقل من حكم إلى حسب المتغير به لو تغير بطاهر فهو طاهر لكن ليس بطاهر سلب منه الطاهرية لأنه غير أحد أوصفه وكان ناديسا بناديسا يبقى, يبقى سلب الطاهرية وصار ناديسا السؤال ال المطروح الآن ما واجه الدلالة في هذا الحديث إذا استخذتكم من أمي فلا دعنا يدهوا في الإناء حتى يغسرهما ثلاث قلنا في تفريق القلوب كثير من وين من وين هذا تفضلوا المكسربي يجيبون أنا أريد إجابة منكم أنتم أنا أنا سألتكم هو الآن ما في الصوت لا يتقطع أكيد عندكم في النت لا يعرف أين باتت في نارسه ممتازة سمراء يعني يعني هذا نعم لا أدري أين باتت فيه ما ظنت أن يكون أن تقول ما لمست نارس الظاهر من هنا اجابه على هذه الاجابه تاتينا بالمراد والمراد ما وجد دلاله على التفريق بهذا الحديث بين القضيه وبين كثير سالفة قد كت كالتلقات النارية والآن أيضاً. أنا اريد أيضا أنا أريد من الزوم يعني انا الفيس, الفيس ايضا يجيبون الميكسر طبعا ينترق يعني لا لا حتى تاتوني بالاجابه اصحاب الزوم ائتوني بالاجابه الان سلفي انا سالك كم كم كم معيار ومقدار قلتين ما شاء الله. ما الله بذلك الأمم الإسلامية. أنا أريد إجابات. ما في. قلت لكم المجلس عندي ما يصح في مصمت الشفاء ولا الجلوس هكذا. ما ينفع. مثلًا سأل في عجب عبد الله عجبت مجد عجبت هم في يجيبون لكن بعض الوقت في المنطقة حتى نعم هذا هذا صحيح. أريد كيف؟ عدم خير. عدم دراية نباتات لا علم مقدار الجسر لكثيراً قليلاً. أوه يعني محاولة جيدة جدا لكن تعرف لو لو لو أنت نقلت لو نقلتي الكلام هذا على الماء. تصلين سريعا كم معيار ومقدار الماء يا سلف هي تؤثر في ماء دون قلتاني أميرة مش في الماء يعني الماء طيب هو, هو وجه ذلك هو تطبيق قاعدة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلت العموم في المقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزما النلاسة تكون على اليد وتوضع في الماء الماء أقل من قلتين جزما ونلاسة أيضا عينا لا ترى جزما فإذا وضع يده, يده نجس, نجس الماء لأن الماء القليل دون التغيير إذا وقع في نلاسة نجسته الماء القليل إذا في فيه نجاسة نجسة تغيير وتعلم تغير مع أن هناك خلاف فقه بالعلماء وأنا مش هتوسع لكما خلاف فقهي لكن الدليل على أن القل لا تتأثر والكسرة لا تتأثر إلا بالتغيير أيضا قول النجسة السلام إذا ولغ الكلب أجل لكم الله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسروا سبعا ولعفر السماء في الطلاب قال فليهرقه الحديث الرواية الثالثة هي الرواية مهمة جدا في هذا الباب القلتان 160 لتر ممتاز ده آخر شيء القلتان نوصل الى 160 لتر أقول هنا عفوا المستوى عالي علينا علينا ليس علينا بفكره المفق الحنبلي ما انت داخل على فقه, فقه شافع شافعي فقه الحنبلي الان في هذا الباب الفرق فيها يسير جدا وبعدين أين اين المستوى عالي علينا فين المستوى عالي عليكم ما هو لو جلستم أنتم تقولون مستوى عالي علينا لن تنتهدوا ولا تكون همة لترتفعوا إذا كيف تدخلون الجمعة تريدون الدكتوراء أو ماجستير ولا تدخلون العلم اجلسوا لتتعلم يعني الذي يقول المستوى عالي علينا أيوة نعم عشان تريد المشاركة اسمع وستجيب الآن أنا قلت المسألة بأن الأحاديث جعلت تفرق بين القليل والكثير والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبس هذا منطوق قول الآن يبقى عندي معيار إذا بلغه لم يندس هذا المعيار والمعيار هو قلتان طب إذا كان أقل من قلتان يحمل الخبس لو وقعت في نجاسة ولو مش مرئية قالوا انت فرقتم من القليل كثير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى كل الماء قليل وكثير قلنا هذا مخصوص بمفهوم نخلفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبس وعندنا دليل آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور, طهور الطهور يكون من حسد أو يعني الطهور يكون من من, من, من تلبس الإناء بالحدث أو بالنجس الإناء لا تلبس بالحدث ممتاز لكن الإناء هنا وضع فيه نجسة وهو لعب الكلب يوضع فيه هو الناس هنا يلعب الكلب لذلك النبي صلى قال في الأقصى لهم فليرقه للنداسة فليرقه ولم يفرق بين كثير وقليل لم يقل لهم تغير أحد أوصافهم له المسألة على التعمين المسألة على التعمين لأن ترك الاستشطال في مقام الاحتمال ينزل مزيدة العموم من المقار أين جابتك يا زينب أنا ما رأيتها ما نفس إن شغلت ب الزوم لكن الناس تقول نعم هي تغيره لكن هنا القليل لو فينا لا شيء ولم تغير أحد أوصافه فهو فهو نجس لأن النبي قال ولغ الولو... الولو... الولو... الولو... الولو... إن ألو ولغ ولغ الكلف هنا أحدكم طهور هنا أحد طهور هنا أحدكم طهر منه طور أحدكم إذا ولغ الكلف في في في هنا أن, أ... أن يفصله سبعا سبعا ويعفر السمنة بالتراب سبعا ويعفر السمنة بالتراب قالوا هذا دليل واضح جدا على التفريق بين القليل وبينه وبين الكثير فهمتم أطلبكم دقيقتين تقولون فهمتم أم لا أحسن الله عليكم يا على سيد عبد الرحمن زين بقراءتي فهمت الآن الحمد لله يبقى لو صورنا مسألة أنا صور لكم ثلاث مسائل واجيبوني عليه طول المسألة زيد نام بيتوتة من الليل وهو يريد يعلم بأن الله يعاني أنزل إلى الدنيا سماء, سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيريد يعني أن يكون, أن يكون خاليا بربي في هذا التوقيت عابدا راجيا مستكينا مستغفرا طالبا من الله فقام من الليل قام فلما قام عنده إناء هذا الإناء رأى أن الولد كان هناك كحل يستخدمه طهارة لجرح له، صب بعض الكحول على على الماء. الناظر في الماء لم يجد تغيراً في طعم ولون ولا لون ولا رائحة. وعنده حديث الماء طهور لا ينجس شيء. الماء طهور لا ينجس شيء. يبقى كيف كيف نستخلص الحكم لهذا الشاب المسكين؟ بعد الماء القليل وقع فيه بعض الكحول وهو أراد كما قلنا أراد أن يصلي خاليا بربه في علاه وهذا الماء أمامه ويريد ويريد يغتسل قام جنوبا وهذا غتسل فهل الماء هنا نجس أم طاهر؟ وهل يطهره او لا يطهره وماذا على الحديث النسلم الماء وطهور لا ينجسه شيء الماء وطهور لا ينجسه شيء لا. أريد الإجابة على ذلك إذا كان مقدار الماء أعلى من الكحول ليس الكلام بقى على ما أعلى الكحول رهام المسائل كذلك يعني الماء أعلى من الكحول إيش المصطلح ده أي مصطلح فخي أذيت به أشياء أجابته الآن في الفيس وهنا طبعا إجابات في الميكسر مضمونة دقيقة واحدة أتركها لكم تعطيني بالإجابة دقيقة واحدة طبعا البيوتات ما ممكن ما يكونش معه في الليل فوق القلتين طيب هنا خلصنا ننظر أنا بنصح بس هنا لطلبة الجامعة إذا العلم دعوكم من من من الشخصنة في مسألة طلب العلم وإن كان أحد يعني لا بد أن تكونوا على مستوى طلب العلم من الأدب والرقي وأيضا من الاهتمام جدا بالعلم وما يكون أحد يعني ضعيف العلم قليل الهمة وأيضا ممكن يكون أصلا يعني ليس, ليس ممن يؤتش به يضيع عليكم العلم يجعلوا الحرص على العلم أفضل لكم في هذا الباب إن لم تأخذوا العلم عن الراسخين لن تفوزوا بحام الحوال ولن يكون العلم أصلا فائدة لكم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر من علامات الساعة طلب العلم عند عند الأصاغر فهنا أشوف الميكسر مليان إجابات حتى الفيس هنا مليان إجابات أنا أريد منكم أيضا الهمة العالية للإجابة والعلم تعلموا ولما تتعلموا هتعرفوا من العالم الذي يأخذ منه ومن الذي يطرح خلف الظهر كان عنده نزاعات شخصية وعنده أوهام وعنده بعض الغبش في أخلاقياته يبقى لابد أصلاً يوضع على جانب في جانب ويبقى العلم على ما هو عليه بنبراسه بعلمائه نعم شاء الله أصدرهن يصورنا سيفتح لهن هو مثلاً أيضا سيفتح الله عليهن إذا علمنا قادر العلماء وقادر العلم إذا علمنا كيف قادر العلماء وقادر العلم وأيضا لا يسمعنا إلا العلم يعني ما يحركننا إلا, إلا العلم والعلماء لكن نأتي إلى بعض الجهلة لهن نزاعات شخصية مثلا أو شيء من ذلك يعني يؤثر على طلب العلم أو يؤثر العلم هذه معناها أن الأهواء النفسية يعني ستفسد كثيرا ولا تصلح أبدا أبدا هنا يقول ان ما دون من المستمعة روايه صادق ممتاز. بتقول ان ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغيير. كالذي بلد القلتين لقوله صلى الله عليه وسلم أن المأتهم لا ينجس شيء. هذا قول ملكية يا روايه ممتاز أنا فعلت ذلك. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين يدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية لا أنه ينجس مطلقا. هذا الكلام هو كلام كلام الملكية وكلام عند الشفائية ضعيف لأن كلام الشفائية يقولون بأن حديث إذا بلغ المأكلتين لم يحمل خبث منطوق مفهومه إذا لم يبلغ المأكلتين حمل الخبث ما عندهش قوة يدفع هذا الخبث واستدالوا على ذلك بقول أن يقولون طهور إن أحدكم هذا حديث لابد من الرد عليه قال طهور إن أحدكم إذا ولغ الكلب نعم علم استفاء وربي استفاء ولذلك اعوذ بالله هناك على الساحة من يدعي علما او يدعي يعني تصدرا والاخلاقيات ان لم تص ان لم تكن النوايا صادقه سيب الأخلاقيات النوايا الصادقه ان لم تتوفر لا يمكن للانسان لا أن يتعلم ولا أن يعلم وما في نحن اصلا على أننا لا نعظم شخصا ما ولا نعظم اشخاصا فوق العلم بحال الاحوال او فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة من أهم المكان لتعقل وتفهم يا روية هنا الكلام كلام جيد جدا لك الكلام الملكي هذا وقلنا بأن هذا كلام قد ينتقد بمفهوم مخالفة أن النبي قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث يعني هنا إذا لم يحمل إذا لم لم يبلغ القلتين حمل الخبث ما استطاعش دفعه على ذلك وهذا الحديث هو أقوى حديث في الباب هو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب طيب ولغ الكلب في الإناء والإناء فيه عصير طيب قال النبي اهرقه اهرقه ده فساد للمال أفسد الماء هو فساد للماء قال اهرقه قال ثم اغسلوا سبعا ولهن بالطراب معناها هنا النباسة مغلظه النباسة الغسل سبعا فإذا قام الرجل من من ليله يريد أن يصلي في الصحر وقام جنوباً وأخذ يعني الماء أو طشت الماء فوضع فيه في بعض الكحول الرائحة الطيبة واغتسل بها فإن فإن طهرته لا لا لا تصح ولا اعتد بها وأيضاً صلاته تصح فعليه أن يرجع من جديد ماذا يفعل قلنا إن كان جوباً فوطهر يبقى يرجع فياغتسل من ماء طهور من ماء طهور لأن الماء القليل قد التأثر بوقوع النلاس فيه لايتأثر تغيرا يعني تغيير أحد أوصافه حتى لو لم يتغير أحد الأوصاف يعمل بأنه على النلاس لذلك منع النبي صلى من الغسل به وقلنا الدلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القليل وبين وبين الكثير وفي قول طهورنا أحدكم لا يكون الطهور إلا من النلاس لا يكون الطهور إلا من النلاس هذا الذي عرضته أن أشيره إليه إشارة في هذا الباب ما شاء الله عليكم أنتم طيب إن شاء الله طبعا أنا ما أريد يعني أنظر إلى المكسر لأنه صراحة علو ليس بعده علو وإن شاء الله أنتم كذلك تكونون كما قلت إن حين نزعات شخصية بهذا إسقاط يعني إذا كان الإنسان الهوى بيتحكم فيه يضع من يشاء ويطرق من يشاء وهذا أين الأخلاقية العليا؟ لطلب العلم يعني الذي جاء به سيد البرية ما هذا ما هذا وش الديانة وش القرآن يغير في قلوب الناس حتى يكون عالما نقيا تقيا أسوى للناس جميعا لابد لابد أن, أن يكون فيها مع الحرص ادب ومع الأدب تحرك عمل أما أن أنا الداعي أكون صاحب سنة أو صاحب القرآن وقلبي يغلي احقادا احقادا لـ لـ لـ لأمور ل هوى أو لأمور دنيا هذه مشكلة <تصفيق> أنا أعرف يا سمراء أنكم مبتدئين ولذا أو أنكم معتدون ولذلك أنا أنا أنا طلب العلم لطلب العلم فقط وإلا الميكسر لو تعلمونه خلاص سفاق الأمر ده ولكنهم مع ذلك سبحان الله يعني أراهم يشاركون مشاركة جيدة جدا وهذا أيضا لقيت أخوات زوم يطلعن على الميكسر ويأخذنا من المشرفة الرقة ليتعلمنا ليتعلمن أنا وجلسنا نحن نشرح الكتب الستة فضلا رفع هو روز بفرز يقول واضح واضح فضلا مع أنه مبتدئ هو أنا عارفه أستاذ مبتدئ اصلا إحنا نشرح الكتب الستة والأسس والفقه والعقيدة والتفسير ما نترك مدة إلا الحمد نتركها فازجح نريد بنا بنا طلبة علم هذه الجمع أصلا الجمع التي أُسست ولا تؤسس ولا أُسست أصلا كلامي مع الدكتور بدران كلام واضح جدا أن الأصل فيها أن أنو تأسيس طلبة علم لا أحقاد وحسد وأغلال ما هذا وش هذا هذا يشوش؟ هذا يأتي على العلم ي يزهبوا على العلم يزهبوا والإنسان إذا ما يكون راقي الخلق سامي الفعل فإن المسألة تكون فيها ما فيها من اذهب كل خير فلذلك هنقول لا ما ننشغل بالعلم ونسعى إليه حتى يعني نصل إلى إتقانه هو هنا حديث فاصل في هذا الباب يعني حديث المفهوم قد يرد عليه مفهوم المخالفة قد يرد عليه لكن الحديث الذي يبين أن الماء القليل سواء غير فيه تغير أحد أوصافه لم يتغير الحكم واحد بأنه بالمتغير إن تغير بطاهر فهو طاهر لكنه غير مطهر نفسي لغيره وإن كان تغير بنالاسه يبقى أيضا يبقى أيضا هذا الماء لا يصح حال من الأحوال إلا, إلا يعني تلام تغير بنالاسه يبقى لا يصح حال من الأحوال استخدامه ولو استخدمه ولا يعتبر به لا يعتبر به بالنسبة إذا وقعت ممتاز ده هذا اسمه اسمه هنا اسمه استشكال الاستشكال في هذا الباب حله يسير حله يسير فقد قال نعم يا دينا ممتاز يا دينا دينا أيضا قالت كلام يكتب بماء الحياة قالت الأمر على صدق القلوب الصادق يظهر الله يجعل للصادق علامات قد يختبر, يختبر بالتضييق ليظهر ما عنده من سماية شخصية من أيضا من صدق القلوب فصدق القلوب من صدق وصل من صدق وصل القلتين 160 لتر يا نور والكلام واضح ما جيد أنا أقول الآن إذا كان الماء يعني ال قلنا ال أن النبي قال طهور طهور هنا يعني طهارة طيب ممتاز الإنسان هنا إما أن يتلبس بحدث فيحتاج إلى الطهارة وإن كنتم جنبا في الطهارة أو متلبس بنجاسة فيحتاج بطهارة وثيابك في الطاهر قال في ثوب المرة إذا وقع فيها دم الحيد ماذا قال؟ قال حتي ثم اقرسي ثم انضحيه بالماء فلذلك نقول اذا الماء هذا تغير أو ما تغير أحد الاوصاف الفارق في الحكم كما قلنا التفريق بين القليل وكثير من الماء مفهوم مخلفة بين هناك فرق بين ماء كثير وماء وماء قليل لذلك يقول يبقى إذا قلنا إذا قام في الصحر يريد أن يناجي ربه واغتسل بماء وقع فيه بعض قطرات الكحول وإن لم تغير طعم اللون الرائح يعني ما زال الطعم هو هو اللون هو هو الرائحة هي هي لكن الحق أن جزيئات الكحول ستمتزج امتزاجا تاما مع جزيئات الماء الذي في الإناء سينجسه وإن لم يره سينجسه ذلك قال المصنف هذا القسم رابعنا وهو كما ذكر القسم إلى قليل وكثير القسم هنا يقسم أن الماء يقسم إلى قليل أو كثير لا لا لا لا, لا أبدا أبدا أنا أردت أشير إشارات ليتعلم الأخوات الفضليات أن العلم له أدب وله رونق وله أسس وله اجتهاد فما كان طالبا للعلم حقا لابد أن يشهد ليصل قال العرب دائما تقول من جدة في في شيء من طلب شيئا جدة في طلبي أو من صدق في طلب شيء جدة في طلبي ومن جد في طلب شيء وصل إليه من أدى الطرق ولج نعم من طلب العراء العلاء صهر الليالي من طلب العلاء صهر الليالي لكن الذي أقوله إنه في إحدى وفي نزاعات قلبية ونزاعات شخصية انعكرت صف... العلم هذه انعكرت دائما تقول الجمع هذه إذا دايما دايما إذا إذا لم يكن النية فيها صافية وغبية اختلاط النوايا لا هذا نبين هذا عموما نبين هذا عموما أين معرفة أكبر العلماء اختلاط النوايا اختلاط النوايا هذه مقلقة جدا تسقط أي شيء واضح جدا وأنا دائما تقول الجمع هذه لم يكن النية فيها صافية وغبية وإنما يتغير, يتغير أحد أصف لذلك قال أن هذا القسم الرابع من الماء يفرق بين القليل والكثير وأصل التفريق بينهما هو قوله إذا بلغ الماء وقالتين لم يحمل خبث خبثا وفي رؤيتين لم يحمل نجسا والمعنى هنا عشان تفهموا قوة هذه المسألة هو أن الماء له قوة سم قوة الدفع الماء له قوة يدفع عن نفسه نجس الماء له قوة يدفع عن نفسه النجاسة لما تقع النجاسة في الماء فدفعوا النجاسة هذه قوة الماء وكلما كان الماء كثيرا كلما قوي في دفع النجاسة ولذلك عندنا مسألة مهمة جدا أن الماء بالمكاثرة يطهر يعني الماء بالمكاثرة يطهر يعني لو كان الماء قليل وقعت في فنجسته لو صبطنا عليه الماء حتى بلغ القلتين ولم نارد تغييرا من طعم أو لون أو رائحة إذا انطهر الماء إذا انطهر كما قلنا إذا باغ الماء قلتين له قوة يدفع بها النجاس عن نفسه ولأنه هناك فرق بين ورود النجاس على الماء وورود الماء على الناس ورود الماء على النجاس يعطيه قوة ويكسبه قوة فيطهر المحل كما قال في الأعرابي الذي في المسجد قال صب على بوله ذنوبا من أو سجلا من فيكون بمفهوم الحديث إذا لم يبلغ الماء قلتين تأثر بالنجاسة وتأثر بالنجاسة على العموم سواء غيرت من أوصافها أم لا سواء غيرت من أوصافها أم لا نعم. فإذا قلنا إذا وقع فيه النجاسة احتراز بالنجاسة المؤسرة عن غير المؤسرة إذا وقع في نداسة مؤثرة هو في نداسة غير مؤثرة نعم في نداسة مهدي نداسة لا يبرط بها ككك الزباب فإن أولا نس له سائلة ميتته ليست نجسة ميتته ليست ليست نجزة. نجسة نجسة كما ميتت إلا نفس لها سائلة مثل الزباب والخنافس والحواء وكان لا يدرك الطرف العموم البلوى به وكما إذا وقع ثم سقط الماء في الماء ورشاش البول الذي لا يدرك الطرف فيعف عنه كما إذا ولغت الهرة التي تنجس فامها ثم غابت احتمل طهرتها أو طهرت فامها فإن الماء القليل لا ينجس في هذه يعني إذا قدم ويستسلم ذلك اليسير من الشعر النجس فلا الماء القليل فرح فيه في باب الأواني عندنا هنا مسألة مسألة بيان أن الماء الله أكبر أن الماء القليل إذا في لسا نجسته سواء غيرت أوصافه أحد أوصافي أم لم يغير لأمراري في النغيسة أو في الوضوح يا رب أمين اللهم وفق الجميع لكل خير وبر اللهم اهلنا الصدق والإخلاص يا رب والتوفيق واجعلنا من أصحاب الهمم العالية التي تصل بها إلى السماء وكلما علت الهمة كلما ارتقى الإنسان رفق الله الجميع لكل خير وبر جزاكم الله خير يبقى إذن عندنا هنا في, هذه في هذا الباب أنه التفريق بين القليل والكثير كما قلنا وأن ذاك إذا وقعت في القليل ولم تغير أحد أوصافه لكنها تؤثر نجاسة فيه الماء لعموم قول النبي طول الله عليه وسلم طور إن أحدكم يذل غفير الكلب أن يسير سبعا وعافر سبعا إلا إذا وقعت نجاسة وهذه نجاسة من كما قال علمونا هي نجاسة اسمها أن اليسير المعفو عنه اليسير المعفو عنه المعفون هذه نجاسة احتراظا هو هو ما له نفس له سائرة إن كانت يعني فيها نجاسة فهو يسير جدا يعفان وسير يسير جدا يعفان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناع أحدكم فليغمسه فينه يتقي بالداء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذباب إنه له جنحهم جناح فيه داء وجنح فيه الدواء قال وإنه يتقي بجناح الداء يعني يبدأ بجناح الداء فعليك أن تكسر سبحه بالجناح الثاني الذي فيه الدواء لكن الأصل العام الماء الماء القليل، هم، المعفو عنه من رجوع البول لا يؤثر، لا يؤثر نعم، وأما الذي غال في الباب فجاهد حتى اجتهد فيعني وصل إلى إلى يعني إذا إذا اجتهد اجتهادا في نوعية الماء, الماء القليل أن أن يد أن وقع عليه مال نفسه له شعيرة الزباب والخنافس فاشتهد ينظر هل غير ولا ما غير فلم يغير فالماء على حالته بالطار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدارة الماء وإدارة الماء كرتين لم يحمل خلاص الأمر الثاني مهم جدا في هذا الباب هي قوله ولا يختص بشعر الأدمي في الأصح أي تفريع عن نجاسة شعر الأدمي والصحيح عن شعر الأدمي طاهر أي شيء في المذا بخالف الدليل سنبين والصحيح عن شعر الأدمي طاهر ليس بنجس قال مصن مصنف ويعرف اليسير بالعرف قال الإمام لعله الذي يغلب انتفاء انت يعني أنت أنت أنت فاه لكن يعني عن شعر الشعرتين وثلاث الثلاث واستفسر على الحيوان إذا كان على منفذي الرأس ثم وقع في الماء في لا ينجلسه على على الأصل مشقة صونه بذلك هو عنده قاعدة فهمها جيدا هذه القاعدة نعم عنده قاعدة يعني ال هذه القاعدة مهمة جدا في هذا الباب وهو أن اليسير مغتفر اليسير مغتفر اليسير النيجزات مغتفر ولذلك فإن هنا الزباب هذه لا شاء له لا دم له فهنا نقول بأن اليسير معفون، اليسير معفون، عنه وكيف يعرف اليسير كما بينا في وقوع الزباب في وقوع الخنافس حتى لو مات حتى لو مات وأيضاً الهر إذا شربت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوفين عليكم والطوفات إذا أخذ نقطة نتكلم عنها في هذا الباب هو أن الماء طهور واليسير من النجاسات إذا وقع فيه نقول يعفى عنه لعدم أو صون الاحتراز صعوبة الاحتراز أما إذا وقعت النداسة وإن كانت قليلة غير غير المعفى عنه فإنها غيرت أحد أو صافي أو لم تغير فإنها تكون على النداس هذه المياه تكون على النداس ما يستطيع أن يتوضع بها ولا يستطيع أن يستخدمها في شرب في طعام أو شراب أو أو ثياب أو غس ثياب بل يضعها حيث وضعت لأنها تعتبر من الماء النجس. قال علماؤنا وقال مالك الماء القليل لا ينجز الا بغيرك الكثير وواجب مذهبنا واختاره الروياني طبعا الغزالي قال ليت الشفعية رجع ذلك واختاره من الشفعية أيضا الغزالي الإمام العلم بأن الماء كما قالت راوية الصادق أن الماء إذا بلغ قلتين يحمل الخبث إحنا نقول المالكية تقول الماء قليل أو كثير لا يحمل الخبث إلا لتغيير أحد أو صافي الطعم أو اللون أو الرائحة سنبينها الآن بعد الكلام على الماء لأن خلق الله الماء طهورا هذا علوه الآن وقد ورد أن الماء الطهاره الطهارة إلى مدلة على خلع ذلك أو الانتقال من ذلك إذا بلغوا قلتين منطوق مفهوم إذا لم يبلغ طل... قلتين من اعترف الحكم واما الملكية يتمسكون بحديث عام هو قول عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء طيب إذا قال الماء طهور لا ينجس شيء فعمل به نقول كل من أتى الماء طهور لا ينجس شيء هذا هو حتى لو نستعمل الصابون حتى لو نستعمل صبون نعم الماء طول لا ينجس شيء إلا ما ما غير من أحد صافي، فهنا يبدأ, يبدأ, يبدأ الأمر على معرفة الماء وكم الماء وكيف ينجس وكيف لا ينجس لأن هذا الماء الرابع قلنا الماء الماء الذي يتأثر بالنجاسة اختلف العلماء على قولين قول الشفعية الذين قالوا بأنه القليل والكثير سواء القليل والكثير سواء فإذا فمعنى الكثير والقلق سواء يبقى الماء طهولا جساه حتى إذا غير أحد أو من طعم أو لون أو ريح. كيف سوي؟ و ما في شيء اسمه الرابع عندنا ف... تقرير بين القليل والكثير. القليل إذا بلغناه يقول تاني. قال إذا غمر قلتين لم يحمل وذي معنى الخبث الخبز وجمعنا أن النلاسة والخبز لا أقع يعني لا يعتمد في الماء إلا إذا غير أحد أو صافي بالإجماع ط لم لو طن أو طعم أو راحة لكن النلاسة وقع في الماء قليلا قلنا تنجسه قولا واحد ولا يحتاج النظر هذا ولا ذاك بل هو ينجسه الماء إذا وقع في النلاسة قليلا ينجسه أو تنجس هذه النلاسة والدلاء ذلك دلالات منها مفهوم المخالفه قال مفهوم المخالفه منازع فيه قلنا طب المنطوق قالوا وما المنطوق قلنا المنطوق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله صحيح ولا لا لما صلى بن علي وصلى الناس بن علي خلع نعله فقال, فقال لهم لما خلعتم قالوا انك خلعتها فقال قال أما انا فقد يعني انباني ج빌 بان هناك خضرا في في نعلي لذلك لجال حلوا انه السلام متركه صلى حفيه هذا الماء القليل ويدل على ذلك أيضا أن أن بشار السالم قال إذا بات أحدكم فلا تغس حتى يغسل هذا أو والماء القليل كما قلنا قد يعفى عن يسير فيه اليسير يكون يكون هناك من طلاب العلم الكبديين يعتمدون على, على على على الشيخ ويقولون يعني نريد بعض المسائل حل لحل هذه المسائل ف يعني يوفى الله طريق طلبين من كانوا إن صادقين، قواص صدقين انا ساجيب على الاسئله بعد بعد كما قلت بعد بعد نتاش الدرس اللي كانوا صادقين سيفهمون وسيقنعون وفهمنا القواعد صعبة شوية ليها مسائل مفهوم مخالفة كيف تكون والتصريح بذلك المفهوم المخالفة هذا دلالة وحدها وهو الذي الذي لم يعني يدعى إليه المخالفون الثاني الأدلّة المحتملة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع في إن حتى يغسل مثلا إنه لا يدري أين باتت في قوله إنه لا يدري أين باتت فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا يجعل يجعل المعنى الثاني كان علاقة النداسة بهذي ولدي أكد من ذلك طهور إنا أحدكم الطهارة لا تكون إلا من إما, إما من حدث متلبس فيه أو من نجس لابد من إزالته لأنه قال طهور إنا أحدكم مع ذلك أنا نجس قال طهور إنا أحدكم أنا سبعا ولو أنه بالتراب أو قال عفر بالتراب هذه فيها دلالة على أن الماء القليل لو أقع سنجسته لعاب الكلب أجل لكم الله نجس لهذا أشرف ما فيه وهو نجس فإذا أشارب منها عندكم فنبدأ لغاية سبع مرات ولهن بالتراب سبع مرات ولهن بالتراب فيدل على التفريق بين القليل ومالكثير كل ذلك نحن نمشي عليه على مسألة التفريق لأن أصل عمدة هذا الباب هو التفريق كان في وجه للشافعية كالمالكية والغزاري قال تمنيت أن الشافعي يقول بذلك وغزاري شوف انظر هنا المذهب المختار الروياني في القديم أن الماء الجير لا ينس إلا التغيير. واختاروا جماعة منهم الغزالي والبيضاوي. لكننا نقول إن كان قليلا ينجس ان كان قليلاً ينجس ما في نجات لأننا لا نعتمد على التغيير. ما دمنا رأينا أن لا ساقعة في ماء القليل قلنا الحكم على هذا الماء نجس. كرجل في سفرة بعدما قضى مع رهيب تعب. وراد النوم لكن أبو كان أوله أن يعب القربة بالماء فذهب ثقب القربة ما عبها وضعها عب القربة فيها ماء فوضع الماء يعني معلقا ليستخدمه غسلا أو ضوان ويستخدمه الأهل جاء الكلب يعني كان مدلة القربة جاء الكلب ليشرب فلعاب الكلب اختلت بالماء ماذا عليه؟ قلنا الآن لا لا يقال له انظر في الماء هل هو يعني أنت الماء هل هو طاهر أو نارس فيقول الماء عند الملكية إذا تغيرت أحد أوصافه طعم لون رائحة سواء قليل أو كثير هذا تغير الوصف من من اللون تغير لون تعكر لون الماء قليل أو كثير إذا نارس طعم أو لون أو رائحة إذا نارس وهذا بالاتفاق ان التغيير باتفاق يكون له حكمه لكن الكلام هنا على الماء الذي هو أقل من قلتين وفرق أشفاء بين القلتين أقل من قلتين وأراد أن يقتصب به مع وقوع بعض نجاسة فيه ولم تغير أحد أوصافي لابد أن يحكم له بالنجاسة وإن لم يغير لأن النبي قال توري إن أحدكم إذا أرغب في الكلب فليغسره السمع ولم يذكر بأن السلام تغير أو لم تغير هو قال أنه لعاب الكلب النجس فنزل على الماء فنجسه لذا قال اهرقوه أهرقوه أما بالنسبة للزباب الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه هذا ما لا نفس له سائلة مثل التغير بمن الخنافس غيرها ما لا نفس له سائلة يعني ما دم له سائل فميتته هنا ليست نادسة لانه لما تنقل الزباب في الماء في الماء تغسله فهو ميت الآن فلو كانت ميتته نادسة لقال النبي ولقوا الطعام بل وقال قال فليغمسه فليملقه ثم ليشرب وهذا شرب شربة شربة شرب طعيرا لا شربة نادي سن هذه مسألة التفريق لأن هذا مسألة أنا قلت لكم مسألة شائكة لأن حتى الشفاء عايزين خرجوا منها وهي مسألة مسألة ال شيء مسألة التفريق بين قليل والكثير في تخارط الماء وهذا القسم الرابع وهو الماء النديس الماء النديس إذا لاقا نجاسة يعني ماء كثير حتى فوق القلتين لا نداسة ومع التقاء النداسة تغيرت أحد أو صفي عند ثلاث ثوابت وهذه لو لو سلفي يعني أو أم ريا ترسمه للأخوات هنا يكون جميل جدا بخلاصة المسألة هنكتب الماء في الوسط ودائرة كذا نفعلها وفي سهمان سهم أن الماء الماء القليل والكثير المتفق عليه اختلافه فنقول واحد المتفق عليه إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يستحق يستحق العقاب أوصاف يعني يستحق الحكم ليش؟ لأنه قال تغير أحد أوصافه من لون أو, أو, أو رائحة تغير اللون أو تغير رائحة أو الطعم دلال على أن هناك شيء فسد في الماء وأن الرجل إن كان مفردا ليس مفردا الثاني هذا الاصله الآن الدائرة الكبيرة في مسألة الماء القرية الكثير سواء في مسألة تغيير التغيير إذا تغير طعما أولا ورائحا أو في الحكم واحد الثاني إذا كان قلة وكسرة فالقلة القلة تعتمد وقوعنا النجاسة في الماء على تنجيس كل شيء ولأنه يمكن احتراز منه يعني يمكن احتراز من مما قال بأن الماء طولة نجس شيء على بابه إذا كان القليل سيندسه أو, أو الاحتراز من أن يندسه الاحتراز لأنه قال أن يسمع أو ما لم يغرر نعم إذن, إذن, إذن هنا تفريق بين الماء القليل وكثير سهم ينزل كما قلت هذا السهم صب في الدنيا هذا الماء للأنك صب في الدنيا هذا الماء أو صب على وجه هذا الماء تنجس الماء تنجس الوجه تنجس تنجسه الاذن فعليه نفس الايه عليه نفس الماء نجس لانه وقع في نجس فنجسته لانه قليل يبقى اذا سهم تحت الماء النجس لانه وقع في نجس فنجسته لانه قليل يبقى اذا سهم تحت الماء القليل تغير أحد أوصافه أو لأن النبي فرق بينهم بقول إذا بلغ الماء كلتين يحمل خبث مفهوم المخالفه أقل من كلتين يحمل الخبث ويعض ذلك ويقوي طهور اناء أحدكم إذا ولغ في الماء فإذا ولغ في الماء أن يغسله إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثمنة بالتراب يبقى لنا استثناء يكتب فيه كده الاستثناء من ما لا نفس له السائلة إذا وقع فيه ميتة وهذه ميتة, ميتة مال نفس له سائلة فإن هذه الميتة لا تنجس الماء لأن النبي لما قال اغمسه اغمس الزباب سيموت فلا ينجس الماء يموت ولا ينجس الماء هذه خلاصة الكلام على التفريق بين الماء الكثير والقليل مع أن الاتفاق تام بين الإيمة الأربعة أن القليل والكثير إذا تغير بالماء أو تغير أحد أوصاف الماء بوقوع النجاسة فإنه ينجز بذلك لأنه هنا تغيير من أحد أوصافي هذه الدلالة الواضحة على أن الماء انطلق انتقل من حكم إلى حكم ده باتفاق إذا الدائرة الثانية في الرسل باتفاق إذا تغير أحد أوصاف الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه حكمه واحد تبقى كما قلنا الماء القليل الذي وقع فيه بعض أن جزت بالطرف ترى لكنها لا تنجس أو لا تغير هذا الماء لم يتغير لكن واقع فينا لسه وانا متأكد قلنا ان كان المرء في ساعة لا يستخدم هذا الماء وان كان في ساعة وقام من النوم ولم يغسر يده له ان يستخدم هذا الماء هذا بنسبة للماء الرابع في التفريق بين ارسمها سلف وعطيها له بل... بالله عليك يعني في التفريق بين القليل وبين الكثير وعمدة التفريق قول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبس وفي أي أسيرة تفضل في خلاف القاضي ما وإن كان الراجح أن تغسل سبع مرات بالماء ويعفر الثمنه بالتراب يعني فيه في غسلة وحدة. الغسل في التراب غسلة واحدة الغسل التراب الوحدة يبقى في الأولى وبعد ذلك سبع بالمياه والحق أن هذا حتى لو كان ولغ الكلب في سوء الإنسان لا طهرت له إلا بأن يغسله سبعا ويعفو السمنة بالتراب. لا لو قطعت قطرة الخمر على الماء ولم تغير أحد أوصافه فالماء نجس. الماء نجس. الماء المستعمل الذي لم يغط قلتيه هو مستعمل في طا وجبة هل هو طهور أم طاهر؟ فيها خلاف الصاحر والحق أنّه طهور ساحر الراجع أنه طهور الماء الذي يعني يستخدم في طهرة هو طهور هذا الذي عدل الله به ماء طهور لو استخدمه الإنسان صار صارت طهور إذا وقت الناس في الماء الكثير ما حكمه حكمه أنه طهر طهور. طهور طار في نفسه متهر لغير إذا وقعت النجاسة قطرات الخمر وقعت في الماء فنظرنا في الماء وبلغ القلتين وفاق القلتين ننظر في الماء لا نجد تعكيرا ننظر في الماء لا نجد اختلاف الطيب أو اختلاف يعني تغيير الطعم أو اللون أو الرائح إن لم يكن فهذه اجعلها تسير في منهجها لتتعلم وتتقن أريد الجميع يكونوا كذلك فإن كان الماء كما قلنا الذي بلغ القلتين وقع فيه النداسه ان لم تغير أحد الاوصاف فهو طهور طاهر في نفسه مطهر الغيب ان غيرت طعما او لونا او رائحه قلنا عفوا قف التغيير يدل على انتقال الحكم انتقل الحكم من النداسه إلى من الطائره الى النداسه حتى ياتي ما يجعلنا نغير الحكم هذا المساله عمليا وفيكم بارك سمع أختي تسأل تقول أن زوجها لم يصلي سنوات ويريد أن يقضي عليها هل لا يقضي قضاء السلوات وقضاء الشفاء الحق أن أقول له أكثر من نوافل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن سلوات أو نسيها فلي فليصلي وقت ما ذكرها لا كفرة لا إلي ذلك هنا في مسأل زوجها الكثير من السلوات تركها فلذلك قلنا لو أنت تعيد بأن تعين على قضاء الصلاة على كسر النافس، كما قال علماؤنا بأن النوافل تسد مسد الفريض يكثر من النوافل يكثر من النافل. وفيكم بارك أحسن الله عليكم الله يعلم جميعا وأنتم جزيتم الجنة. هنا راى الصادق تقول عن غسل الادى قبل غسلها هل هذا النهي للتنزيه من التحريم هو للتنزيه لما قبل التنزيه ما وكان في الكفي ووقع في الماء ينجسه لما للتنزيه قلنا للتنزيه لأننا لا نتاكد من وجود النلاسه هذا ظن هذا ظن ونحن نتعامل مع الناس بغلبة الظن هل هناك فرق بين غمس الماء ناسياً أو متعمداً هذا والله سؤال الفقيه الحق أن بعض الماء فرق العموم قال سلم رفع لما في الخطر سلم وذكره عليه وأنا أدين الله بأنه عدم تفريق ليش عدم تفريق لأن الناس وضع يده في الماء وكان فيه ناس تغيره ولا ما تغيروا يعني ماء قليل وضع الناس شي... الماء إذا الماء... كان الماء... الماء... الماء قليل وضع يده خامل النوم وضع يده في الإناء قبل نفس الوم. هل هنا النهي هنا أن وضع اليد يسير نزيه تنزيه للت... للتنزيه أو للتحريم على قول أحنف الصحيح راجع النواة للتحريم على التحريم ولا وقعة لازم عليه أن يطهر يعني الماء بتصير بالمقاسرة لكن هذا تنجيس يعني الماء بوقوع ال... ال... النجاس فيه تجعله لا يضع يده في الإناء لأنه متوقع ومحتمل أن يده تحمل نجاس فلما كان الأمر على الظن قلنا لا جزم في الأحكام لا جزم في الأحكام فيكون النهي هنا على التنزيه لا على التحريم و... وقوله هناك فرق بين غمس يده ناسيا ومن كان متعاملين قلت هذا السؤال للفقيه لا لا مخالفة بين ناس وعادم في طلب شيء واحد طلب طعام واحد بقى للناس أو العامت كما قلنا إن كان ناسيا وقع في النعاس لا يحاسب على ذلك فهو فهو لا يحاسب على ذلك لكن الماء يتنجس لأنه إذا قلت إن غمس الماء في إن غمس هذا في الماء وما ظنت أنه يكون في النعاس تنجسه غمس الماء ناسيا وبعدين غلب الماء متعمدا قلنا الناس والعامد سواء في الماء الماء يتنجز بنزول ان أن لا شاء إذا الطرف رأى أن قطرة ماء وقع أو خم وقعت على هذا الماء فهذا لا رجوع له بحال من على نوتار بل هو نجس إن كان قليلا تغير أو المتغير إن كان كبيرا لا يمكن الرجوع عن استعمالي إلا إذا تغيرت أحد أوصافي يبدأ بالإجمع التغيير في هذا الأوصاف يسهل عليك أمر التغييف على الأصاف يسهل عليك أمر الحكم لكن إن كان قليلا ولم يتغير من, من ستضع في ثقتك في هذا الباب العلمية نقصد من الذي ترجح الأدلة الظاهرة البهرة الطائرة في ذلك الشافعية والملكية ونحن أبيل أيضا في مسألة التفريق بين ما بلغ قلتين وما لم يبلغ القلتين ميزان فارغ بلغ القلتين سيفرق الحكم بين القليل والكثير الكثير لا يمكن أن يندس لا يمكن أن تكون إلا تغيرت أحد أوصفه القليل نقول تتندس وإن لم تغير أحد أوصفه هذا سؤالكم لو في أشياء أخرى تفضلوا لم يصلي لشنوات فارغ أعجبت لنا هذه السؤال هل هناك أسئلة زوم حتى أستازن هل هناك أسئلة ممتازة دينة نعم أنقلي لهم ذلك هذا هو المفرط ليس عليه قضاء لا بد من توبة نصوح ويكسر من نوافل عال لنوافلية السد جزاكم الله خيرا أحسا الله عليكم زادكم الله حرصا والله نصيحتي لكم يعلم الله نصيحة من القلب إن أردتم أن تستمروا في طلب العلم المسألة جمعة الجمعة تهدم في ثانية تقوم في ثانية المسألة إن أردتم طلب العلم عليكم أول شيء باحترام العلم واحترام مجالس العلم واحترام أهل العلم هذه تفتح لكم كل أبواب الخير والفهم مع الصدق تتعلونها للسماء هذه الأولى الأمر الثاني الحرص على عدم مغر الصدور وعدم التشاحن والتدابر حتى يستفيق المرء الطرف يعملها كل ما كنا كذلك ممكن الله على يجعل في وحش بينه وبينه وبين فما أستطيع أن أستفيد منهم بحال من الأحوال فجزاكم الله خيرا إخوتي الكرام امين امين امين الله يبارك لك يا إمان. طيب انا أقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله السلام, السلام عليكم يا اهل الزوم هنا اين سؤالك يا دكتوره ايفر اين سؤالك ساتي به ساتي به إذا طال مدة الماء بالتخزين فتغير هذا الوضوبي نعم يجوز لأن هذا تغير بما في مقره ولأن التغيير هو ثالث منهم هذا الأمر التغيير يكون تغيير الماء تغيير من الجوارة تغيير بالمماذجة والمخلطة تغيير بما كان في مقره أو ممره يعني مع ذلك الخلاصة يا سمراء أن الماء يصح استعماله نزل الخمر أنا قلت أنا خلته إن نوا يجب. أمين أمين. موفقين وأنتم موفقين أيضا. جيد. إذا سأستأذنكم أيضا في الفيس هنا لأن عندي علاج طبيعي وبعدها هذا إن شاء الله وصول الشفاء. مع أنني مرهق جدا لكن الأمر يسير الله وياك وياك رفع الله مقامك يا سمران أنا أنا طلبت منك شيء وأنتي أيضا ما ما ما بعتي الإجابة قلت لا بد من الانقياد التام للشرع وبعد ذلك بع تق تق تقتل ما تقتل ما هم المهم القيادة الشرع وقد ابعث بالانقياد الشرع صح ولا لا هنا يقول خطب أحدهم إحداهن لما بس الخطوبة الظروف عنده ليس لعيب من المخطوة بعد ان تكلفت المخطوبه اموالا أثناء زيارة الخاطب مع أنها تعيش أمها فقط أمها تعوي الأخطاء يعني انا اتى بشبكه بسيطة فبعد فسخ فما قال الشبكة الشبكة له وهو عليه أن يعوضها النفقات التي نفقت. الشبكه الشبكة له وعليه أن يعوضها عنده رجل قال لزوجته علي الطلاق ما كنت رايح المكان فلانه وهو في حقه ما كان رايح لكنه قال ذلك دفع لغيرتها فكذب عليها لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق ومستحب أنتم عشر مساكين ليس وريبا مستحب أنتم عشر مساكين الدرس متى عند رجوعي من هذا الطبيعي يكون درس شفاء ان شاء الله. فأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته